مستعماله في موارد الوجود من جهة المعنى المستعمل فيه اللاطح فليس هو موضوعا للوجود بل ولا موضوعا للأعام من الوجود والنادف بأن الوجود والنادف ليس من التخصيمات اللاطقة للمعنى المستعمل فيه اللاطح بل من التخصيمات اللاطقة للامر بعد استعماله في معناه الموضوع لا يوجد تكلمنا بالامر أن الامر هل يدل على الوجوب ام لا يعني مادة الأمر مادة الأمر إذا قال المولى أأمرك ان تفعل كذا هل هذا الأمر يدل على الوجود؟ أمن قالوا قلت بالأمر ذكرت أمنة المسألة في او قول يقول أن مادة الأمر أمرك كذب ها ألف مين رأى موضوعة فقط وقول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يقول أن الأمر موضوع للأعاد من الوجوه والمد بنحو الاشتراف المعنوي يعني أمرتها موضوعة للطلب هذا الطلب الشامل للاستحباب والوجود وقوله يقول لا الامر موضوع للطلب لعصر للوجود والندب على نحو الاشتراك اللفظي المخلف يقول لا شك ان ماده الامر ظاهره في الوجود هذا لا شك فيه ولا كلام لنا في ذلك إلا الكلام في منشأ يعني في سبب هذا الظهور لماذا مادة الامر ظاهرة في الوجوب هنا الثلاثون وبينا هذا الامر قول يقول أن منشأ الظهور الواقع الواقع حينما وضع لفظ الامر هو الذي صرح هو الذي قال وضعت لفظ الامر للوجود فقط، وقول يقول من شئ هذا الظهور ليس الواضح الواضح وضع الامر للوجود والناجب الأمن ولكن في موارد الاستعمال في موارد الاستعمال المستعمل يستعمل يستعمل لفظ الامر ماده الامر في الوجود فقط اما الواضع وضع لفظ الامر الاهم من الوجود نفسه ان يقول نحن نختار شكل طالب نحن نقول ان ماده الارض ظاهره في الوجود لا بالواضع ولا بالاستعمال وانما بحكم العاقل هو الذي يحكم بوجود طاعة الأمر إذا كان من العالي إلى الدامي لماذا يحكم؟ قال قضاءً لحق العقودية والمغربية هذا يحكم الآن انقل سؤال الجديد انقل أن يكون هذا يعني انك في قولك ان العقل هو الذي يحفظ هذا يعني في ان صيغه الامر عزل. ان صيغه انما ذات الامر عقل انما ذات الامر موضوع للوجود او لا اقل موضوع للاعلم من الوجود وماذ هذا على العقل واضح من الكلام انت الان تقول أن الآمر الطالب الآمر إذا كان عاليا يعني إذا كان غولا حقيقي قمت العاقل يحكم بوجوب بوجود طاعة هذا الأمر أو هذا الأمر هذا يعني أن لفظ الأمر موضوع للوجوب أو لا أقل كل موضوع للأعاد من الوجوب واللاجب هل تقبل هذا المصنف يقول لا لا يعني او لا يعني قولي ان العقل هو الذي يحكم انني اقول ان لفظ الامر موضوع للوجوب او موضوع للنجد والما في الدروس الماضية لفظ الامر موضوع للطلاج تذكرون موضوع للطلاج وليس موضوعا للوجوب او النجد وحصبنا العقلي بذلك لا يعني اننا نقول أن ماذا في الأمر موضوع على او أو موضوع على الأعامل. لماذا تنتفقوا؟ يقول التقسيمات للشيء تنقسم إلى قسمين تقسيمات الشيء إذا جئنا إلى أي شيء هذا الشيء يمكن أن يقسم إلى قسمين يعني بتعبير آخر تقسيمات أولية وتقسيمات ثانويه التقسيمات الأولية هي التي تلحق الشيء تلحق الشيء قبل استعماله في معناه المجح وأكو تقسيمات ثانويه تلحق الشيء تعرض على الشيء تعرض على الشيء بعد استعماله في معناه الموضوع له مثال للطوضي مثال للطوضي هذا المحل المحل البحث الامر الامر هناك تقسيمات فالحق به قبل استعماله في معناه وهناك تقسيمات فالحق به بعد استعماله في معناه مادة الامر مادة في الامر مادة في الامر تستعمل تستعمل تلحق بها تقسيمات قبل استعمالها مثلا الطلب هذا كلمة الطلب يمكن يكون للناجي ويمكن يكون للامر طلب تقسيمات تلحق به قبل وبعد قبل الاستعمال نقول هذا الطلب نهي او هذا الطلب امر فهناك تقسيمات فالحق به بعد الاستعمال فاذا قلنا هذا الطلب امر الان نأتي إذا استعملناه في الامر نقول هذا الامر للوجود او للمجل اعيدة مره ثانيه كلمة الطلب من باب المثال كلمة الطلب يمكن ان تلحق بها تقسيمات والتقسيمات على نوع تقسيمات قبل استعمال كلمه الطلب في معناها وتقسيمات بعد استعمال كلمه الطلب في معناها قبل الاستعمال نقول هذا الطلب حينما انا اطلب المال هذا الطلب هذا طلب امر او ناهي هنا في التخطيبات الأولية ما عندنا ودوبة إحضار ما عندنا عندنا ناهيو أمر فقط فكلمة الصلق حينما أطلب منك مرة أقول أطلب منك أن تفعل أقول اذهب للصلاة هذا امر ومره اخرى أخرى أطلب منك أن لا تفعل فأقول لا تذهب أو أأمرك بأن لا تذهب إلى المصال الخلاة أطلب منك أن لا تذهب إلى المكان الحجاري فالطلب تستحضن مرة في الامر ومرة في النهي لا نقول هنا انتفتوا لا نقول الطلب يستخدم في الوجوب والنزل في التقسيمات الأولية التقسيمات الأولية تعرض على الشيء قبل استعماله في معنى الموضوع أنا عندي التقديمات الثانية إذا قلنا طلب موضوع للآمر إذا قلنا بهذا أن الطلب موضوع للآمر أقليل يعني أمر إذا قلنا موضوع للامر الان نجلس السؤال الاخر نقول هذا الأمر أمر وجوبي الأمر نجد استحبابي الفجد والأجوب والاستحباب يعرضان على الشيء مو قبل استعماله في معناه الموضوع له بعد الاستعمال يعني بعد ان نقول ان نطلت موضوع للامر بعد ان نقول هذا لذنة الفؤال فأمر ظاهرة الوجيه قوله قال بالوضع قوله قال الاستعمال المصنف انا قال اقولوا بالحطم العقل واحد يقول انت رجعت ما رجعت وانا اقول لا ما رجعت ما رجعت لما بيناه الآن في هذه المصنفات اتباح بوضا اتباح اتباح المطلب اكيد خلنا اقرأ اتباح اتباح شفوا عليه فلا يكون استعماله في موارد المجد مغايرا لاستعماله في موارد الوجود شفوا من جهة المعمل مستعمل فيه الله فليس هو موضوعا في مقام الواضح ليس هو موضوعا موضوعا حتى تشكل بالنسبه للمفاهيم الاشكار لكن هذا دافع لاشكار انقل قد يقاضى فليس هو موضوعا للوجود بل ولا موضوع للعلم من الوجود واللاجد لماذا ليس لموضوع مو التكت هذا هو الجواب لأن الوجود والنجد ليس من التقسيمات الاوليه ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللاطر يعني الاوليه بأس من التقسيمات اللاحقة للامر نسعى بعد وأضع أسر بعد بعد استعماله في معناه الموضوع له ماذا سوف نفعل هذا المكان الذي نفعل هذا المكان الذي نفعل يعني المكان الذي نفعل هذا المكان هذا المكان الامر هذا ايضا الذي نفعل هذا المكان من نفعل هذا المكان الذي نفعل هذا المكان الذي نفعل هذا المكان الذي نفعل هذا المكان الذي نفعل لا حكم الحكم هو الذي أشتغل عنه لا لا تكون نثبت أن ما بدأ الأمر موضوعة أن الأمر بالطلب موضوع للآمر أو النهي هذه حكم العالم لا بالواضح هذه الآيوان صحيح؟ الآن بعد أن نفتك هذا يجي دور أقول الحكم ويقول هذا صلى العباقان من العالي إلى الزامين العقل يقول أنا أفهم منه أنه سجد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 هذا الكلام كله كان في ماده الامر اذا بحثنا في ماده الامر عن امور ثلاثه بحثنا عن معنى ماده الامر بحثنا عن, عن, عن اعتبارا ان العلوس الان على الطلب وبحثنا عن دلاله الامر على الوجود لا في بحث الاوامر وقلنا بحث الاورث في بحور البحث الاول ماده الامر انت هنا الماده يعني هذه الف م ماده الامر اذا كان الامر بهذه الحروف امرتك امرك يامر هذه الماده الف م الان رح نخرج صيغه الامر صيغه الامر صيغه الامر يعني صيغه الأمر يعني هيئه لا نستخدم بعد هنا بألف الف مرأة ما لا نستخدم رح نستخدم هيئة هيئة صيغة يعني هيئة متحضير أخي الصيغة يعني تشكل الفاظ تشكل الألفاظ مرة أقول اعمل مرة أقول يعمل مرة أقول لي يعمل صيغه مختلفة وصيغة الأمر قهل ليس لها صيغه واحدة صيغه الأمر الهيئة ليس لها صيغة واحدة أو صيغة واحدة بل الصيغ مختلفة مثلا من الصيغ من الصيغ فعل الأمر فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أقيم اقن الصلاة اقن الصلاة وفي آية اخرى اذا قمتم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة هذا امر لكن ما في الفي امرأ فيها في الامر فغسلوه صحيح هذا امر ايه فغسلوه وجوهكم وايديكم إلى المراقص بعد ونسحوا هذا أيضا أمر ونسحوا هذا أمر نعود للصفر هذا صيغة الأمر فعل الأمر هذا واحد من أفعال الأمر بعد من الصيغ أيضا الفعل المضارع الفعل المضارع المقصرا بلا الأمر الفعل المضارع المقتر يعني المصاحب للام الامر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذا كنت فيهن فاقمت لهم الصلاة فانتقم اذن فلنا فل فل فلتقم طائفة منهم معك بعد وليأخذوا هذا أمر لام فعل مضارع يأخذوا مطاحب لام الأمر وليأخذوا أسلحتهم في, في أي أخرى وليضربنا هذا أمر بخمرهما على في هذا أمر أيها أمر وليضربنا بخمرهما على جيوهما بعد من سيق من سيق قالوا قالوا اسم الفعل اسم الفعل فاهم شو لي معناتا؟ يعني اسكت هذا ايضا عمر اسم الفعل فاهم او لا ما مهم ما؟ يعني مهم وغير ذلك الفعل المبارع المجرد عن اللام لكن اذا قصد به ان شاء يأتي ياتي إلى الإمام الصادق عليه السلام ويسأله سؤال ويسأله سؤال أن فلان كان عليه وياتي الهدى نسي الهدى وياتي الهدى هل تصحه الثلاثه مثلا هل تصحه الثلاثه الإنغام عليه السلام يلتكت ويقول يعيد فعل مضارحة هذا آمر يعيد يغتسل هذا آمر فعل فع مضارحة فعل مضارح قصد به إنشاء الثلاث رابعة يعيد يغتسل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 لأنها مستهرة على ألسلة الأسئلة فحينما نتكلم عن صيغة إفعال هنا وهي المثال الوحيد مو صيغة الأمر محصوره فقط في صيغة إفعال لا وإنما هي أكثيرة كما قلنا الأمر وإنما ذكر المثل صيغة إفعال من باب المثال أولا ولأنها مشهورة هلا هيئه فقهيه ماذا محل النزاع واضح الى هنا انتهى الى مرحله ان تطبق قال صيغه الامر معنى صيغة الامر صيغه صيغه الامر اي هيئه هو هو يكون صيغه افعال صيغه الحل يعني صيغه الامر محصورة في صيغة افعل يقول لا كصيغه افعل ونحوها يعني تصيغ اخرى ايضا وتصيغ ثاني وانما ذكرنا صيغه افعل من باب المثال ولأنها المشهورة على لسان الاصولين ونحوها ونحويها صيغه افعل هذه صيغه افعل تستعمل في موارد كثيره كيف اتعمل تستعمل في موارد كثيره مر اطل وقصدي وقصد يعني بعث المطلب وتحريكه نحو الفعل كقوله تعالى تقيم الصلاه تقيم الصلاه اقف الذكر الى اخره هذا الغرب من هذا من هذا الامر من صيغه الامر هنا الغرب الغرب بعد المستمل يعني المولى يقول له قم عند وقت الصلاه قم يا توالله وخلي عند وقت الزفات قم نفذ زفات المال عند وقت الخل قم واستع الخل فمرة يقطب بصيغه الامر افعال يقصد بها البحث ومرة اخرى لا يقصد بها التهديد ترى البول يهدد ايضا وفقط الإنسان يهدد حتى الله سبحانه وتعالى في بعض الأحلام يهدد يقول اعملوا يقول اعمل وماشئ هذا اعمل وماشئته هو امر وان كان ظاهره ظاهرة هذا فعل بعد عمر اعمل ده. لا الناس مجنون يقول لهم اعملوا ماشئك يعني نحن بالانتظار اعملوا ماشئك في الواقع هذا نوعا هذا تحديد البولا يغذب اعملوا ماشئك يعني راح تطلوا تطلوا راح تصوموا تصوموا هم راح تطلوا اعملوا ماشئكك انتم احرارا ولكن اعلموا ان من وراءكم محاصن فأعملوا تحديد اعملوا ماشئكك ومرة أخرى لا للتنمي في غط إفعال التنمي كقول الشاعر امرو القيس يقول ألا أيها الليل الطويل ألا الانجلي يقول لك انجلي عن هذه الأدعاب في قط آمر لكن يتمن هذا الانجلي يعني أتمنى عن الانجلي ألا أيها الليل الطويل ألا الانجلي بصبح وما إطباح منك بانسان بعد ومن الصيغ التسخير من الصيغ التعجيب ساقوم بصوره من مثله وغيرها من الصيغ ما شاء الله فإذا صيغه افعال التكفر تستعمل تستعمل في معاني كثيره من المعاني البعث من المعاني التهديد من المعاني الانذار من المعاني التمني من المعاني الرجاء من المعاني الدعاء من المعاني الالتماس من المعاني التسخير فما شاء الله بالمعاني واضح إلى هنا قد يقول قائلا تستعمل في موارد كثيرة في غط تستعمل في موارد كثيره منها من الموارد البعث تقوله تعالى سأقيد الصلاة أو تقوله تعالى أوفو بالعقود أوفو بالعقود ومنها التهديد التهديد تقوله تعالى اعملوا ما شئتم ومنها التعجيز تقوله تعالى فأتوا دقيقا من مثله وغير ذلك من التخيل والإنذار والترجي والتمني والدعاء والالتماس الى الله ولكن الظاهر ان الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في عملها الله على محمد